اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيتهم منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ولا تضلنا بعده اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولي ترابه وألهمه حسن الجواب وطيب ثرابه